أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو شاء Oh, dear. وما تظن الآيات ولا تكون ابننا المشتتين ولا تدع يمسكب الله بضرع فلا كاشف Wa i am sa kam يا بخائر فبا. bye What's up What your man, man? Come What's up, young man? What's that? تعالوا قرصوا ربي فاء um